السلام <تصفيق> عليكم يا رب اللهم صل على هذه واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 يُفلح لكم أعمالكم ويُغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد ساز حوزا عظيمة. أما بعد. والحسد الذهبي رحمه الله تعالى، وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسد. نعم. سبق أن انتهينا. ولله الحمد والمنى من بيان مراد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في قوله هنا وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن وسبق البيان أن مقصود الحافظ الذهبي رحمه الله من هذا ان الترمذي استعمل لفظ الحسن استعمالا خاصا في الحديث الحسن ولا يفهم من هذا ان الحديث الحسن لم يكن مستعملا في زمن الترمذي من غيره بل قد ثبت استعمال لفظ الحسن قبل الترمذي من طبقة شيوخه كاستعمال البخاري له كما تجده في العلل الكبير للترمذي فيما ينقل عن شيخه البخاري استعمال الحديث الحسن في بعض الأحاديث بل إن لفظ الحسن إنما هو أيضا مستعمل في طبقة شيوخ البخاري كالإمام أحمد لكن الفرق بين استعمال الأئمة للحديث الحسن وبين استعمال التلمذي الذي خص الحديث الحسن بهذا الاصطلاح أن الأئمة أن الأئمة غير الترمذي إنما كانوا يستعملون الحديث الحسن في الحسن وغيره بل ربما استعملوا لفظ الحديث الحسن في أعلى مراتب الصحة كمالك عن نافع عن ابن عمر فيقولون حديث حسن إذا فاستعمال الأئمة غير الترمذي للحديث الحسن أعم ربما استعملوه في الحديث الحسن الذي قصده الترمذي وربما استعملوه في أعلى مراتب الصحيح كمالك عن نافع عن ابن عمر فتبين من هذا أن الذي اختص به الترمذي ليس مطلق الاستعمال وإنما اختص بتقييد الحديث الحسن في الحديث الحسن دون غيره وصدق بيان هذا ثم تكلمت عن مسألة هامة وهذه المسألة هي البدعة العصرية التي جرأت بعض الشباب الذين يدعون علم الحديث فأنكروا الحسن لغيره جملة ولما يقال لهم بأن الترمذي يحسن الحديث لطرقه فلهم في ذلك أجوبة عديدة منها أنهم يحتجون بكلام الذهبي هذا أي أن الترمذي خالف علماء زمنه وهذا فيه وجهان من الإساءة الأولى إساءة الظن بالإمام الترمذي حين استعمل هذا الاصطلاح مخالفا للأئمة الثاني على اعتبار أنه يحتج بالحسن لغيره بينما الأئمة لا يحتجون بهذا على دعوة هؤلاء الجهال الأمر الثاني أن فيه إساءة للأئمة أنفسهم كيف يسكتون عن مثل هذا الغلط الذي يرونه ليل نهار من هذا الإمام ثم لا يبينون إنكار الحسن لغيره كما هم هؤلاء الجهله فانكروا على علماء زمانهم الحديث الحسن لغيره واشتد في ذلك واشتد في ذلك واشتدت في ذلك عبارات وهذه المسألة سبق بيانها ويكفي هؤلاء ما أجاب به رأس أهل الحديث بلا منازع الإمام الألباني حين سئل عن هؤلاء الذين ينكرون الحديث الحسن جملة فقال رحمه الله أخشى أن يشملهم قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية وسبق ما ذكرته عن رجل ينتسب من المصريين جلهم ينتسبون إليه في هذه المقولة ألا وهو محمد عمر بن عبد اللطيف، وذكرت أن الشيخ رجع قولا ورجع تاليفا عن هذه المسألة قبل موته بسنتين أو يدي والحاصل أن الحديث الحسن لغيره جرى عمل أئمتنا قديما وحديثا على الاحتجاج به إذا قويت أو تعددت تلك الطرق كثرة يطمئن إليها المحدث فيحكم على الحديث بأنه حسن وذكرت ما جاء في ذلك عن أحمد وعن الشافعي وعن الترمذي وعن البخاري وعن غيرهم من الأئمة رحمه الله عليه ثم قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهمة وأن يسلم من الشذوذ وأن يروى نحوه من غير وجه هذه هي شروط الحديث الحسن عند الترمذي اولا أن يسلم من الشذوذ وأن يسلم من أن يكون متهمة. أن يسلم من أن يكون فيه متهم وأن يسلم من الشذوذ وان يروى من غير ما وجه وحاصل ذلك يجمعه لك أن الحديث الحسن لغيره هو الحديث الذي تعددت طرقه ولا تخلو من ضعف إلا أنه ضعف محتمل كسوء حظ ونسيان واختلاط ونحو ذلك فحينئذ يعتضد اذا جاء من طرق وان كان كل فرض من تلك الافراد لا يخلو من ضعف ولكنها بمجموع طرقها تقوي الحديث ولذلك قال الامام احمد قد اكتب حديث الرجل كاني أستدل مع غيره كأني أستدل به مع غيره لا أنه حجة إذا انفرد ففرق الإمام أحمد بين الضعيف المنفرد وبين الضعيف المتابع أو ان شئت قل بين الضعيف المنفرد وبين الضعيف المتابع إذا على هذا جرى أئمة لذلك تجدون في كتب الجرح والتعديل كما في الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم تجدون رواة كثر يقول فيهم الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعى وابن أبي, وابن أبي حاتم فلان ضعيف يعتبر بحديثه فلان ضعيف يعتبر بحديثه فلان ضعيف لا يعتبر به أي إذا اشتد ضعفه لا يعتبر به ولذلك قال الإمام أحمد قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء في حين وقال ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة وإنما أكتب من ذلك وهو يقوى بعضه ببعض وجاء في بعض النسخ وهو يقوي بعضه بعضا إلى غير ذلك كما جاء ايضا عن أحمد قال كما روى ابن عدي في الكامل من طريق أبي طالب المكي عن أحمد قال أحاديث لا نكاح إلا بولي وافطر الحاجم والمحجوم أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب واحتج بها أو كما قال أحمد رحمه الله عليه اذا إذا خل الحديث من الشذوذ ومن العلة القادحة إذا خل الحديث من الشذوذ ومن العلة القادحة وروية من غير وجه وتعدد الطرق حينئذ يقوي بعضه بعضا وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال عن الحديث المنكر يروون حديثا من ثلاثين وجهة المنكر منكر أبدا بمعنى أن الراوي الضعيف إذا خالف اتقال ثم جاء متابع له ضعيف فروى مثل ما روى حينئذ لا يقوي ولا يقوى فإن قلت فإنكم تقولون أن الضعيف يقوى الضعيف فما الذي اختلف هنا الجواب أنه صار شاذا بمعنى الشذوذ الأعم الذي هو النكارة فهذا الضعيف حين روى الحديث وخالف الثقات استدلنا بمخالفة الثقات له على أن ما رواه وهم لا وجود له أصلا حينئذ لما يأتي الحديث من طريق أخرى ضعيفة حينئذ لا يقوي ولا يتقوى لأنه منكر لذلك فإن الذين يقوون الحديث بالطرق ما لم يكونوا من الراسخين في هذا الباب قد يخطئون فالطائفة الأولى رد الحسن لغيره بإطلاق وهذا انحراف عما جرى عليه عمل الأئمة والآخرون اعني بعضهم الذين يحسنون بالطرق وقعوا في أخطاء منها أنهم لا يراعون عدم تقويه المنكر والإمام أحمد قد نص على الأمرين نص على تقوية الضعيف بمثله ونص على عدم التقويه للمنكر فقال أحمد يكتبون حديثا من ثلاثين وجهاء المنكر منكر أبدا أي وانت عدد الطرق فلو جاء ضعيف وخالف ثقات وجاء ضعيف ثان وخالف ثقات وجاء ضعيف ثالث وخالف ثقات حينئذ لا تقوي هؤلاء الثلاث بعضهم ببعض لان كل واحد منهم وقع فيه نكاره فالمنكر منكر ابدا قال الامام الالباني وبعضهم يحسن الحديث الضعيف لطرقه ولا يراعي شرط عدم شدة الضعف فإذا تعذب الطرق الحديث مع شدة الضعف فلا عبرة بالتعذب ولذلك ذكرت أن الإمام الألباني حين سأله بعض طلاب العلم عن حديث إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم فسئل الإمام الألباني يا شيخ أنت ضعفت هذا الحديث في السلسلة الضعيفة يقول السائل وقد وجدت له طريقا من طريق ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف فهذا الضعيف يقوي أصل الحديث الضعيف فينجبر ويصير حسنا لغيره فقال الإمام الألباني أنا قد أشرت إلى هذه الرواية وتعمدت أن لا اقوي الحديث بها فقال له لما قال هذا كان يؤذن للفجر في صلاة الظهر يعني كان إذا صلى الظهر يقول الصلاة خير من النوم قال الألباني فهذا اختلاط شديد هو الذي منعني من أن أقوي الضعيف الآخر به وهذا ملحظ قوي إذن هنا أمران أمر يتعلق بالذين ينكرون الحسن جملة اعني لغيره وهؤلاء سبق الرد عليهم في مواضع عدة الطائف الأخرى الذين يتبنون القاعدة ولكن يخطئون في تطبيقها فإذا ما تعدد تعدد الطرق الحديث لا يراعون النكارة بل يقوون مع النكارة هذا خطأ الأمر الثاني لا يراعون الضعف المنجبر وهو الذي لم يستد فيه الضعف فيقوون بمجموع الطرق وإن كانت تلك الطرق شديدة الضعف وهذا ايضا خطأ والسيوط عفى الله عنه نبه الامام الالباني انه يقع منه مثل ذلك اعني ان يعمد السيوط الى عدة طرق لا تخلو من شدة الضعف فيحسن بل قد يصحح الحديث بمجموعة تلك الطرق وهذه أمور كما يقول الإمام الألباني تدرك بالممارسة والمعايشة تدرك بالممارسة والمعايشة ونص أيضا الإمام الألباني أن نتعدد الطرق في الحديث الضعيف المنجبر لا يقتصر باب التقويه فيها على أن يرقى الحديث إلى درجة الحسن قال بل قد تتكاثر تلك الطرق الضعيفة فترقى بالحديث الى درجة الصحة فضلا عن الحسن وقد نص على ذلك في عدة مواضع من كتبه رحمه الله وهذا يدرك بالممارسة وقد جاءني بعض هؤلاء الذين ينكرون الحسن لغيره جملة وقد تناقش عبر السنين اللي ماضى مع كثير من هؤلاء منهم أعلمهم بل لا أعلم في المصريين فيما احاط علمي اعلم منه في هذا الباب في العلل الا وهو محمد عمرو ابن عبد اللطيف لكن الرجل اضف إلى ما قدم ولا احب ان اتناوله بشيء المقصود هذا الرجل كان من أعلم بل هو أعلم من رأيت في باب الحديث والعلل من المصريين لا أعلم له في المصريين نظيرا رحمة الله عليه وعفى الله عنا وعنه ولما راجعته في هذا وكان آخر مراجعة بيني وبينه في قليوب في مسجد الخليل قبل أن يموت بسنتين، فقال لي أنني فقلت لي ماذا رجعت فقلت لماذا رجعت قال لأنني رأيت عمل الأئمة على ذلك فعلمت أنني كنت مخطئة وكتب في هذا رسالة مطبوعة أثبت فيها رجوعه إلى إثبات الحديث الحسن رحمه الله وعفى الله عنا وعنه فهؤلاء تناقشت مع طائفة كثيرة منهم ومنهم بعض طلاب العلم الذين أوتوا حظاً وكأنه كان اسمه محمود شكري شكري محمود لا أذكر وجاءني هنا وتناقش معي في هذه المسألة في بيتي فاوردت له كلام الأئمة فكان من ضمن الأئمة الذين استرسلت معه في ذكرهم البيهقي قلت البيهقي يقول في كتاب السنان في عدة أحاديث وذكرت له أمثلة منها حين يا صاحب الـ الـ يا صاحب الماء هل ولغت الكلاب ماءك أو كذا ثم يصرح بالتقوي. فكان هذا الرجل عنده حفظ قوي فأورد بعض الأمثلة عن البيهقي نفسه أنه ضعف الحديث في بعض المواضع ولم يرفع رأسا بالطرق قلت هذا حج عليه فقال كيف قلت نحن لا نقوي بكل الطرق بل ربما إذا كان الطريق منكرا لا نقوي وربما إذا تعددت الطرق وكان فيها شدة ضعف لا نقوي اذا البيهقي نفسه ربما قوى تارا وربما ضعف تارا بل الألباني نفسه يفعل ذلك قد تتعدد الطرق ثم لا يقوي بها لوجود مانع ولكنك تثبت أن البيهقي يقوي بالطرق في الجملة قال نعم قال وأنت لا توافق البيهقي لا احيانا ولا دائما اذا أنتم تخالفون الأئمة اذا لماذا أركز على هذه المسألة الجواب لأنها لم تمت ها هم هؤلاء في ملتقى التكفيريين ملتقى أهل الحديث والأثر وهو ملتقى يجمع النطيحه والميتة ويجمع المبتدع ويجمع الضال والجاهل ورؤوسهم رؤوس أهل البدع فإنهم يرفعون رؤوسهم بهذه القاعدة وضربوا كثيرا من السنة بهذه القاعده الفاسدة وليس معهم عالم واحد من ائمه الحديث حتى انهم تذرعوا بابن القطان الفاسي وابن القطان يقول ولفت احسن الحديث الحسن لغيره الا اذا كثرت طرقه كثرة يطمئن القلب به يعني يريد ست سبع طرق قلت أنتم لا تطبقون كلام ابن القطان الفاسد هو اشترط شرطا زائدا تكثر كثر زائدة أنتم لا تقولون بهذا اذا الحاصل وهذا يدلك على أن من مهالك طالب العلم أن يأتي بما لم يقله العلماء فإذا أردت أن تعرف مهلكة الطالب فانظر إذا رأيته يمأى عن أهل العلم فاعلم أنه يفتح باب ظلال على نفسه وغيره هذا أمر مهم فإذا وصلت إليه دائما أدندن حوله كثيرا نعم قال رحمه الله تعالى وهذا مشكل وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ما وجه الإشكال الترمذي يقول أن الحديث الحسن هو الذي يروى من غير وجه ثم يقول الترمذي في بعض الأحاديث هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه اذا حكم على حسنه مع أنه وجه واحد مع أن الحسن عنده من شرطه أن يروى من غير وجه هذا الاعتراض أبداه الإمام الذهبي معترضا به على الإمام الترمذي ثم في كتابه هنا لم يجب عن اعتراضه ولم يبين وجه قول الترمذي كيف يكون الحديث الحسن من شرطه أن يروى من غير وجه ثم يأتي الترمذي يقول حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه أي إلا من هذا الطريق فحكم بحسنه مع وجود وجه واحد وقد تتبعت من خلال دراستي لسنن الترمذي تتبعت الأحاديث وجمعتها التي يقول فيها الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه فوصلت إلى نتيجة قالها بعض علمائنا ووجدتها عمليا بالتتبع فوجدت الامام الترمذي يقول حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وجابر كيف هذا يقول حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه وفي الباب أي وفي معناه من الشواهد عن عمر وعن وعن ويرد أربعة أو خمسة من الصحابة فتبين أن مقصوده هنا لا نعرفه إلا من هذا الوجه عن مخرج الصحابي. فإذا كان الحديث مثلا عن ابن عمر وله شواهد عن عائشه وجابر فالترمذي يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه بالنسبة الى من الى ابن عمر الى مخرجه اي لم يروه الا ابن عمر بهذا اللفظ او لم يروى عن ابن عمر الا من هذا الوجه بدليل انه يرجع ويقول وفي الباب اي وفي معناه من الشواهد عن عائشة وعن جابر وعن عثمان مثلا فتبين من هذا ما وجه بعض علماء الحديث أن مراده حينئذ غريب هي الغرابة النسبية الغرابة النسبية كأن يقول لم يروه عن ابن عمر إلا نافع فهو غريب من هذا الوجه لم يروه عن ابن عمر إلا نافع وفي الباب عن عائشة وعن جابر ووو بمعنى وبهذا يزول الاشكال وبهذا يزول الإشكال نعم تفضل قال رحمه الله تعالى وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به الحافظ الذهبي يذكر كلام الأئمة في الحسن فذكر كلام الترمذي واعترض عليه ولم يبدي جوابا حول اعتراض نفسه ثم ذكر تعريفا اخر للحسن فذكر ان الحديث الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به وهذا التعريف انتقده الحافظ الذهبي فقال هذا ايضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل أحسن يقول هذا ليس بمنضبط بضابط يتميز به ما هو الضعف المحتمل من غيره وهذا انتقاد جيد من الحافظ الذهبي وقد ذكرت الضابط الذي يضبط لك الحسن لذاته والحسن لغيره الآن ذكروني فالضابط الذي يضبط لك الحسن لذاته ما هو أحسنت هو ما جمع شروط الحديث الصحيح كلها ما خلق شرطا واحدا ما هو أنه قل ضبطه أو خف ضبطه هذا ضابط الحسن لذاته وضابط الحسن لغيره نعم أحسنت أحسنت هو الضعيف المنجبر بغيره ما لم يستد ضعفه إذا تعددت طرقه هذا الضابط أرجو تلقي الحسن لذاته والحسن لغيره لكن أرجو أن تنتبه ودائما انبه إن علم الحديث يحتاج إلى عمر قد يأتي حديث ضعيف من طريقين ترجع إلى ترجمة الرواه هذا هنا يقوى عندك التحسين فيه بهذين الطريقين وقد يأتي قريب من الطريقين فتتوقف في التحسين ايضاحه يعني مثلا لو جاء حديث تعدد الطرق وليست شديده الضعف فنقول حسن لغيره وجاءت نفس مثل تلك الطرق ومثل شروطها وتعددت ولكن بمجموعها تخالف حديثا صحيحا هذه المخالفه لها اعتبار من النظر وحينئذ قد يتوقف العالم عن تصحيح الحديث بطرقه إذا وجد في الباب ما يخالفه من الحسن لذاته أو الصحيح فياتي طالب العلم المبتدئ ويجري في كل ذلك بابا واحدا بل إن الحسن لذاته ربما استضعفوه وحكموا بضعفه بل حكموا بنكارته إذا خالف حديثا صحيحا وضربت على هذا أمثلة ومنها قول الإمام أحمد في حديث العلام بن عبد الرحمن عن أبيه أبي هريرة إذن تصف شعبا ثلاث صوم وغير ذلك يكون حسنا لذاته يخالف حديثا صحيحا فيحكم الأئمة بضعفه هذه كلها إنما تأتي بالمعايشة الطويلة في كتب الحديث والاستفادة من الأئمة فحينئذ يستطيع طالب العلم أن يهضم عمليا مثل ذلك نعم رحمه الله تعالى وقال ابن الصلاح رحمه الله إن الحسن قسمان أحدهما ما لا يخلو سنجه من مذكور لم تتحقق آليته لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم ويكون المثل مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضب به وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوله عنهم في الحفظ والإتقاد وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد من تفرده منكرا مع عدم الشدود والعله إذا ابن الصلاح ذكر الحسن بقسميه الحسن لغيره وهو المستور الذي ليس راويه مغفلا ولا متهما ولا كثيرا خطأ ثم رجع وذكر الحسن لذاته وهذا هو أصح ما يضبط لك الباب في باب الحسن لذاته وفي باب الحسن لغيره وربما تنازع الأئمة في الحسن لذاته لأن الحديث لا يكون حسنا ابدا إلا إذا نزل الراوي عن درجة الثقة حينئذ لما ينزل إلى كونه صدوقا يبدأ الأئمة يختلفون فهذا يراه صدوقا وهذا يراه ضعيفا ولذلك من أشكل الأمور هو الحسن لذاته أو الحسن لغيره لماذا؟ لأن الراوي إذا كان ثقة وقد تواردت كلمات الائمه على توثيقه فلا إشكال فيكون حديثه مع توفر بقية الشروط حديثا صحيحا لكن إذا صار صدوقا تجاذبته أنظار الأئمة ولذلك لما ياتي الصدوق فيقول الناقض كان صدوقا إلا أنه يخطئ يخطئ كم نسبة الخطا أحيانا تضر أحيانا لا تضر لذلك الذين يقول فيهم الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ هؤلاء من اشكال الرواب لماذا؟ لأنه ربما طارة يقول صدوق يخطئ ويكون خطأه قليلا فلا ينزل عن رتبة الحسن وربما يقول صدوق يخطئ ويكون خطأه كثيرا وحينئذ ينزل إلى رتبة الضعيف وربما يقول صدوق يخطئ ولكن لم يتبين قله أو كثرة خطئ فيحصار الناقل. لذلك لما سئل الإمام الألباني في حجته التي حجها فسئل في منن رحمه الله يا شيخ أنت تقول في من قال فيه الحافظ صدوق يخطئ أنه حسن الحديث فقال السائل فلما لا يقال بأن صدوق يخطئ أي قول الحافظ صدوق يخطئ لما لا يقال بأن هذا مرتبه مرتبة الضعف حتى يتبين أنه لم يخطئ في هذا الحديث بعينه فقال الامام الالباني بعد ان ضحك قال هذه مشكلة ما عم الالباني عم يتصلفص منها ما عم يعرف الالباني يتصلفص منها يعني زنع ثم قال هل احد منكم عنده اجابه على هذا فسكتوا قال على كل حال لا يحضرني لا الان الان شيء في هذا يا أبناء يقول الألباني الآن جاء دوركم أنا الآن رجل في القبر ورجل خارج القبر وهذا يدل على أدب العالم وأنه متى داخله التردد فلا يستحي من أن يظهر أنه متوقف ولذلك قالوا إذا أغفل العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله فقد أصيبت مقاتله والتحقيق أن من قال فيه الحافظ صدوق يخطئ ليس له بابا واحدا ليس له بابا واحدا يرجع إلى كلام الأئمة الذين حكموا عليه بالوهم والغلط. ثم يحرر حاله من خلال الكلام النقاد أما أن يقال بأن كل من قال فيه الحافظ صدوق يخطئ له باب واحد هذا لا يمكن أن يساعدك فيه الاستقراء هناك بعضهم صدوق يخطئ وحين ترجع إلى كلام النقاد يغلب على القلب ضعفه وأحيانا يغلب على القلب أنه صدوق وربما وقع منه شيء من الخطأ لذلك انظر إلى دقة الحافظ ثابتا يقول صدوق ربما أخطأ وأحيانا يقول صدوق يخطئ لذلك كان الحمد عمر بن اللطيف له تعبير اوافقه عليه في الجملة وسمعته من فمه حين كنت ازوره في مدينة مصر فترة من اول العمر وكنت اباحثه ببعض المسائل فلما وجهت له هذا السؤال في مجلس خاص بيني وبينه ضحك قال الحافظ ماسك العصايا من النصف لا هو آي لنه صدوق ولا آي لنه قال هو ماسك العصا من النو. يعني ما هو يريد أن يبت فيه امرا تاما إذن المقصود أن باب التحسين في الحديث لذاته أو لغيره من اعقد أبواب الحديث لأنه كما ذكرت. إذا كان الرجل ثقة فانتهى أمره إذا كان صدوقا اذا لابد أن يكون مغموزا فيه هذا الغمز هل يبقيه صدوقا أم ينزل به إلى الضعف من هنا يأتي الاستشكال والعكس أيضا أو الأمر كذلك ينعكس في الحسن لغيره هذه الطرق هل يقوي بعضها بعضا أم لا لذلك تجد الناقد كالبيهقي في المثال اللي ذكره هذا الطالب شكري اللي كان من الحفظة فأورد كلاما للبيهقي انه يضاعف الحديث من جميع وجوهه وصدق لأنه لم يجد طمانينه في مثل هذا فهذا من أعقد علمي الحديث أعني في التطبيق العملي نعم قال رحمه الله تعالى فهذا عليه مؤفذات وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح وسيظهر لك بامثله ثم لا تطمع بان للحسن قاعده تندرج كل الاحاديث الحسان فيها انظر الى دقه الامام الناقد الجهبل ماذا يقول لا تطمع بقاعدة يندرج فيها كل الاحاديث الحسان قال فانا على اياس من ذلك هكذا اعد عبارته. قال ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فأنا على إياس من ذلك لماذا على إياس من ذلك لأن الناقد الواحد من الأئمة وهذا الألباني وقع معه في بعض الاحاديث تتعدد الطرق لا يطمئن قلبه إلى هذا التعدد يضعف الحديث بعد فترة من الزمان يعود فينظر في الحديث مرة أخرى بنفس تلك الطرق فيطمئن القلب فيحسن الحديث وهو هنا هو بنفس الطرق هنا, بنفس الطرق هنا ما الذي اختلف؟ اختلف تحريره للراوي فلما يأتي هذا الراوي يضعفه بعض الأئمة وبعض الأئمة يقول واهل يعني شديد الضعف فيحتار الناقل هل هو ضعيف فيدخل في باب الشواهد والمتابعات والاعتبار او هو شديد الضعف فلا يدخل فيبدأ هناك تنازع في نفس الناقل يأتي بعض النقاد معروف ان عباراته شديدة حتى في الضعيف المعتبر به يقول واهم مع أنه لا يبلغ إلى هذا أحمد يقول يعتبر به يكتب حديثه يعتبر به يأتي أبو حاتم يقول لا واهم لأنه معروف أبو حاتم عنده تش... شيء من الشدة في مثل هذا الباب فمن هنا يحصار المحدث ولذلك أحيانا تجد للمحدث في الراوي الواحد مرة يوثقه ومرة يضعفه ومرة يقول صبوه تجد روايات لابن معين تجد روايات لاحمد لذلك الحكم على الراوي يحتاج إلى أمور كثيرة ومنها سعة علم الناقد في تتبع مروياته لذلك يأتي ابن حبان يقول وابن عدي يأتي في بعض الرواه يقول وفلان لم يتبين لي حاله لقلة ما روى مش عارف أحكم عليه روى خمسة فمش آدم من خلال الخمسة دي أوازم بينه وبين اتقاط لأنه ممكن يكون ضعيف الحديث ولكن هذه الخمسة حفظها لكن لما ياتي الاستقراء حينئذ يتبين الحال اعد كلمة, كلمة الحافظ الذهبي قال رحمه الله تعالى ثم لا تطمع بان للحسن قاعده تندرج كل الاحاديث الحسان فيها فانا على اياه من ذلك فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن او ضعيف او صحيح بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد يوما يصفه بالصحه ويوما يصفه بالحسن لا تناقض لا تناقض يوما يصفه بالصحة قال احمد ثقه قال ابو حاتم ضعيف فحين وقف على كلام احمد ثقه قال حديث صحيح فلما جاء كلام ابي حاتم ضعيف أو قعريبة فيقصر بالحديث يقول حديث الحسن فلما يأتي كلام النساء يخطئ كثيرا ولما يأتي كلام أبي زرعى كثير الخطأ حينئذ صار جرحم مفسرا فيهجم على القلب ضعفه ومن هنا يحصل للعالم تردد في الاجتهاد احيانا يكون التردد من استقرائه هو بنفسه يقف على بعض احاديثه يجده يوافق استقاط يقول حديثه صحيح ويستدل بموافقة استقاط على كونه سب. ثم بعد ذلك يتتبع احاديثه اكثر فيجد انه روى احاديث منكرة وخالف استقاط فيرجع ويضاعفه واحيانا يروي حديثا واحدا ضعيفا منكرا فينفر المحدث منه ويضاعفه ثم بعد ذلك يتتبع أحاديثه فيجد أنه يوافق اتقاط في كثير فيعلم أنه قد وهم في ذاك الحديث فيرجع ويوثقه وهذا هو السر في اختلاف الروايات عن أحمد واختلاف الروايات عن ابن معين وعن غيره نعم رحمه الله تعالى ولا شك ان الامام الالباني في هذا الباب كسائر الائمه لذلك التفت بعض الجهلاء وجمع كتيبا اورد فيه الرواة الذين اختلف اجتهاد الالباني فيه فلما سئل الالباني عن هذا قال هذا من العجب العجاب أليس يجد مثل ذلك عن أحمد وعن ابن معين وعن الأئمة بل الحافظ إذا نزلنا إلى زمن الحافظ بالحجر ترى له اجتهادا في التقريب في الحكم على الراوي يخالف اجتهاده في الفتح يخالف اجتهاده في ترخيص الحبيب والمؤلف هو المؤلف فهذا هو بديهي من طبيعة عمل البشر من جهة عدم الاستقراء التام من جهة اختلاف الاجتهاب من جهة تجدد العلم فلو طعن في بعض ائمتنا بمثل ذلك فهذا لن يقف عند الالباني بل يشمل كثيرا من ائمه الحديث هذه الروايات متكافرة عن احمد في التوثيق والتضعيف والروايات عن ابن معين والاختلاف في ذلك كما هو معلوم بالاستقرار. نعم. قال رحمه الله بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد نعم. يوما يصفوه بالصحة ويوما يصفوه بالحسن وربما استضعفه وهذا حظ فإن الحديث الحسن يضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى مرتبة الصحيح فبهذا لاعتبار فيه ضعف ما إذ الحسن ولا ينفك عن ضعف ما ولو انفك عن ذلك لصح باتفاقه نعم نتقل لقول كبيربي هذا حبيبي جيد نقيقة يكفي إن شاء الله يكفي فضلوا أول ما نبدأ إذا كان في الباب أسئلة تتعلق بموضوع الدرس فنستفيد فإذا ما وجدنا ننتقل إلى الأسئلة التي خارج الدرس ونحن سنبقى إلى العشاء ومن تعجل فلا حرج عليه ان شاء الله صدلوا نعم نعم كيف اي صيغه نعم قل ضبطه خف ضبطه اي انه ليس بدرجه الثقه واضح اين نعم تفضلوا ها نعم مثال للعله القادحه هذا له امثله كثيره يعني إذا اختلف الرواة في رفع الحديث ووقفه إذا تنازع الرواة في رفع الحديث ووقفه فهذه علة قادحة كما تجد في الكتب المراسيل ونحوها والعلل كذلك إذا جاء الضعيف وخالف الثقات مثل رواية مسلم أن الله يأخذ السماوات بشماله فهذا فيه او هو ضعيف عمر بن حمزة وخالف الثقاب فهذه إلا قادحة ونحو ذلك نعم تفضل نعم سمعت شرطي قلت إذا كان إذا خلت الأسئلة المتعلقة بالدرس ننتقل خارج الدرس تفضل ما سمعتك سيأتي معنا سياتي معنا بين الفرق بين قول المحدث حديث حسن وسنده حسن سياتي معنا ان شاء الله تفضل عن صوتك يا محمد عن صوتك يا محمد يبدو اني محتاج سماعة صدّل نعم نعم مستور يعني مقبول مجهول نعم سبقتك سؤال مفيد جدا سؤال مفيد جدا يقول قول ابن الصلاح انه مستور ولكنه ليس بمغفل ولا خطأ يعني ليس كثير الخطأ السؤال يقول أخوكم مستور بمعنى مجهول لا نعرفه فإذا كنا لا نعرفه فمن أين لنا أن نحكم بأنه ليس بمغفل وليس بكثير الخطأ هذا سؤال مفيد هل أحد منكم عنده إجابة عن هذا السؤال صبت أحسنت هو هذا كان الأئمة عندهم مسألة الاستقراء ومسألة صبر مرويات الراوي فياتي راوي لا نعرفه من هو ولكن هذا الراوي له اسم معلوم فلان ابن فلان فنجمع مروياته التي صح الإسناد إليه بها فنجد أن هذا الرجل مع أننا لا نعرفه ولكن أخطاءه قليله فيستدل بسبر حديثه على أنه يصلح في الشواهد والمتابعة لذلك احيانا يقولون فلان مجهول يعتبر به تاتي هذه العبارة او معناها مستور يعتبر به وهذا من خلال التتبع لاحاديثه واضح طيب تفضل هذا يحتاج بارك الله فيك إلى أن يدرب الطالب نفسه أنا قلت هذا قلت كثيرا أن علماءنا ومنهم الإمام الألباني يقولون ويقول الإمام الألباني أن طالب الحديث ينبغي أن يتعلم علم الحديث ثم بعد ذلك يبدأ يكتب لنفسه ويحقق ويتدرب على ما تعلم من هذا العلم ويحتفظ بذلك لنفسه ويعيش عمرا في تدريبه لنفسه على هذا ثم بعد ذلك بزمن يقول الإمام الألباني يقارن بينما وصل إليه في تدريبه لنفسه مقارنة مع ما وصل إليه حكم الحفاظ والأئمة فإن وجد أن جل ما يحققه يصل في تحقيقاته إلى ما يصل إليه الأئمة فإنه يدرك من هذا أنه بدأ يفهم شيئا من هذا العلم ثم بعد ذلك يقول الإمام الألباني يعرض نتاجه على أهل الاختصاص من علماء الحديث فيوجهونه وينتقدونه حتى أنني أذكر ونحن في مجلس مع الألباني في الشارقة بين المغرب والعشاء وأنا جالس بين يدي الشيخ على الأرض وأكاد أمث ركبته ومعي عن يساري طالب من طلاب الامارات الان راح مع الحزبيين وهذا الطالب يسأل الالباني ماذا يقرأ طالب الحديث اذا اراد ان يزبط علم الحديث فقال الالباني يقرأ كتب الحديث المطبوعة والمخطوطه ثم بعد ذلك وذكر كلامه وأنا دائما مللتكم من كلمة لست من طلاب الشيخ المهم أنه بعد ذلك يعرض نتاجه على أهل الاختصاص فإن ذكى أهل الاختصاص جهده حينئذ يدرك أنه قد ضبط شيئا كثيرا من هذا العلم لذلك لما سئل الألباني عن كتابه الروض النظير وهو يبلغ أربعين مجلدا لماذا لا تخرج هذا الكتاب للناس ليستفيدوا منه مع أنك تحيل عليه في كثير من تحقيقاته فقال ونعم ما قال فقال لأنني كتبت هذا الكتاب لنفسي وأنا صغير حديث العهد. فأنا أستفيد منه ولكن لا أستطيع أن أخرجه للناس لذلك الناس في هذا الباب على ضربين ضرب يقع في الافراط وضرب يقع في التفريط يجد الطالب نفسه قد اوتي فهما وقدرة على هذا العلم ويسر له فيبدأ هذا ويقع منه الافراط فيكتب ويؤلف ويخرج نتاجه ولم يخطر بباله أن يستشير احدا من أهل الاختصاص فضلا أن يعرض عليه وهذا كما يقول الألباني تذبب قبل أن يتحصل. الطائفة الأخرى طلاب أوت نجابا وفهما وذكاء ولكنهم يقعون في التف في التفريط يعني في الإهمال، فلذلك لا تجد يعتني بنفسه ولا يكتب ولا يحرر ولا يدرب نفسه. هذا لو عاش مئة سنة ما يدرك هذا العلم، لأن علم الحديث لا يدرك بقراءة المصطلح وإنما بالمعايش والممارسة والشاهد أنني دائما أقول للطلاب أنكم تدربون أنفسكم تكتبون. لا لنفسك ليس لتؤلف وتنشر شيئا لم تتقن وبعد ذلك بعمر تعرض متاجك على أهل الاختصاص وتقارن بين نتاجك وما وصل إليه المحدثون حينئذ يطمئن القلب بذلك نعم طيب إذا حد عنده سؤال خارج الدرس تفضل نعم المسجد المقبور هل يجوز أن تصلى فيه صلاة الجنازة اولا من المعلوم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت امرأة عجوز كانت تقم المسجد فصل عليه الصحابة ودفنوها ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها فلما سأل عنها أخبروه فأتى عليه الصلاة والسلام قبرها فصلى عليها فهذا فيه الحج على أصح قول العلماء بأنه يجوز أن يصلي الجنازة على الميت في المقابر، وأما المسجد المقبور فإنه لا يجوز أن تصل فيه الصلوات ولا يجوز أن يصلي فيه شيئا من الصلوات التي فيها الركوع أو السجود لما جاء في الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك أما ما يتعلق بصلاة الجنازة في مسجد مقبور فقد تنازع أهل العلم في ذلك كما تنازعوا على الصلاة في القبور إذا اتى القبور وصل عليها أي على ميت كان من حقه أن يصلي عليه والحجه في هذا أعني في جواز الصلاة هو ما جاء في رواية مسلم أن نبي صلى الله عليه وسلم أتى القبر وصلى على تلك العجوز لكن على طالب العلم ان ينظر ما الذي قد يترتب على صلاته في هذا المسجد خصوصا اذا كان منسوبا الى العلم والسنة فان الناس حينئذ قد لا يميزون بين الصلاة على الميت وبين سائر الصلوات خصوصا اذا كان هذا القبر في المسجد يطاف حوله ويذبح ويشرك بالله به فحينئذ يتجنب ذلك سدا للذريعه واضح تفضل قال اهل العلم قال اهل العلم لا باس ان يستريح الرجل اثناء بسعيه بين الصفا والمروه استراحه عارضه لا يكون استراحه ينقطع بها العمل واضح يعني ما يجي ينام بعد ثلاث ساعات يقول اكمل واضح فان هذا لا ينفك عنه الناس قديما وحديثا هكذا قول اهل العلم فضل إيش سامي لا أعرفه ولا يضره جهلي إن كان من أهل السنة إيه للفجر خلاص سؤال وانتهينا هذا يحتاج إلى تفصيل صبر بيقوله. نعم نعم لو أن رجلا أذن وأقام ولم يأتي أحد وصل منفردا تحسب له الجماعة هكذا الألباني رحمه الله صحح حديثا قال إذا توضأ الرجل في بيته ثم أتى الجماعة فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر الجماعة واضح؟ أين؟ صبّل؟ لا أنت صاحب ما أجبنا صبّل <تصفيق> نعم أنت ليش اسئلتك تحتاج إلى تفاصيل وإلى ايضاح هذا سؤال جيد لكن يحتاج إلى تفصيل لا انشط له الآن صبب إذا كان هذه مقبرة ثم أتوا إلى موقع في المقبرة فبنوا مسجدا هذا لا يجوز لأن هذه مقبرة ولا يجوز أن يبنى فيها مسجد هذه الصورة واضحة طيب الصورة الثانية هو أصلا مسجد مبني أبني يا محمد يا بدوي أبني بعد الصلاه ربي يرضى عنك هو مسجد مبني فبدأت المقابر تزحف إليه يمنة ويسرى وهكذا فأحاطت به وهو مسجد مبني قبل أن توجد القبور فهذا لا يقال بأنه مسجد بني على مقبرة واضح الفرق بين الصورتين إذا كنت لا تعلم ورأيت مسجدا وسط القبور فتجنبه لأن الظاهر الذي يظهر لك أنه مبني وسط القبور لا. بارك الله صبر. نعم جيد سؤال مفيد هذا السؤال تعرضت له في كتاب الزكاة من الدرر السؤال يسأل كثير من اخواننا المزارعين من الفلاحين انه يزرع وبعد ذلك يريد أن يخرج الزكاة فهل يحسن المصروف الذي طيب طبعا بعد الليل تنصح بعد الأذان شاء الله